بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات واليوم الموعود واليوم الموعود وشاند ومشهود, ومشهود قتل ومشهود قتيل أصحاب الأخدود قتيل أصحاب الأخدود أنا لذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين جهود وما نقموا منهم إلا وما نقموا منهم إلا إلا أن بالله العزيز الحميد إلا الذي له ملك السماوات والارض <الذي> له ملك <السماوات> والأرض> والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار ذلك إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَجَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ يبدئ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وهو الغفور الوجود ذو العرش المجيد, العرش المجيد فعال, لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود فرعون وثمود كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط والله من محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قران مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ